يا الله علينا لخسف بنا وإيك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علولا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من من جاء بالحسنات فله خير منها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.